انظرا بي قد كرامني نظرت لي قلبي في قصر أعيش أو كوخة بلا حما سيان عندي إنني ضيف معدل لا تزعج قلب الهموم فادي لي فالشكر للفدى الرحوم سروري لزاتي أنا أبقى معه دائما من فداني قائلا أفكاري دوما في الزمن